قُل انما انذركم برحمي ولا يسنن الضراء ايضا ما ينذرون ولئن مسهم نفحة من عذاب ربك ليقولوا يا ويلنا ليقولوا يا ويلنا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا وَحَفِظْنَا فِيهِ لِكُلِّ بَلْدَةٍ رِّزْقًا ۖ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فانتم لهم كفرون ولقد اتينا اברהم رشده من قبل وكنا بهم عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عالدين قالنا قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبي قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين قوة الله لأكيدا لأخنامكم بعد أن تولون